قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبدوا الله واتقوه وأطيرون أن يعبدوا الله وَأَقْبَلْنَا <تصفيق> مِنْهُمْ يا بضوم وأصرّ استبصّر، ثم إني دعوتهم جارا، ثم إني أَلْقَى.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 سراج والله وَمَا جَعَلْنَا لَهُمْ كُفُوًا أَوْ ضِعَافًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا